وَإِذَنَطَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْمَ مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوْمَ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى فَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَا أَبَانَا نَمِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ ٱلَّذِى ف تَيْنهُ آياتنَ فَ سَلَخَمِنْهَا فَأَتْدَوهُ الشَّيطانُ فَكَانَ مِنَ الغَو وَلَ شِئنَا لَ رَفَعْنهُ بِهَا وَلََّهُ أَخْلَدَ إلَ الأْرض وَتَّدَه وَ فمَثَلُهُ كَمَتَ للِكَلْبئين 117. تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم 117. ومثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كاموا يظلمون 118. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم